Thank you. Nafsiya afdi, khair man wati al thara. Nabi al huda, bahar al daal, syida al wara. Nafsiya afdi, khair man Al-Quran, semuanya, hamba ilahil alamin, bilamiran, amin, dan memohon kepada Wahyu Rabbil, dan turunnya Al-Quran, هُوَ أَمِينُ اللَّهِ يَجْبُرُ لَهُ جَهْرًا وَكَانَ رَبِّي عَلَى الْعَرْشِ يَعْدُو فِي <تصفيق> حِرَانَ وَأَسْرَى بِهِ الرَّبُّ الْعَظِيمُ أسرى وغورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوع القدر والذران خليل صفي الله مختار جربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى Rasul Allah, Inni nizil kum, ala bab kum arjufiyya ta, walqiraa habimin. Rasul Allah, فهير ضعيف لا أطيق تصبر حبيبي رسول الله إني سليلكم walirahimun yadri minna kullu man darama rasulullah inni gashatukum ligashfi muhimmin fi marabi habibi rasulullah qadathu firqatan mudhallalat laysat li nur alhudaa tara ma habibi maakun syafi'an lana ila rabbika arhamana ahsana man baran fasulhu lana wad'uhu إن المعاشى تكدر بجذب وكحت قد مادى وفتنة وجور ولات ألصق كل بالعراب فَسَلْهُ تَعَالَى يُبْدِلُ الْجَرْبَ وَالْغَلَامِ بِخِسْبٍ وَرُخْسٍ فِي الْمَدَائِنِ وَالْقُرَاءِ وَيُسْلِحْ أُولَادَ الْأَمْرِ عِندَ فَسَادِهِمْ وَيُوْقِذُهُمْ للعدل من سنة الكرام ويا رب يا رحمن اشفع نبيا لنا رسولك بنا واكف من جارا ويجتراء ولا تبكينا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وانظر فن بنا وسينا الى الحق والهدا واختم لنا بالخير الا ازمعا السر ما وانك مولانا وانك ربنا وسيدنا والجزل في كل ما حرم وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك kulama barikun shara ma alali wal ashabi waltabi'ina ma jaras sayl وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود معذراً وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود وعطِرَنا يا رسول الله انظر إلينا.